بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المطلب الأخير في هذه المساله هي هو هل أن المراد بالولي المخاطب بالإحجاج بالصبي هو الولي الشرعي كأبيه وجده لأبيه وقالوا عليكم السلام ان المراد بالولي هو المتولي لاموره عرفان كامه او خاله او جاره او رحمه Wa in lam yakun Bahuna sharan Fahuna Tasawuran at awal Annal muradabil wali Hual wali yus واستدل على ذلك لان ما قام عليه الدليل هو مقلوبيه الاحجاج بالصبي والاحجاج به تصرف فيه إذن فما دل على مطلوبية الاحجاج دال بالدلالة الالتزامية على جعل ولاية لهذا المحج على الصليب فالقدر المتيقان ممن جعلت له الولاد على الاحجاج به هو الولي ويلاحظ على ذلك أن ظاهر الأدلة هو مشروعية الاحجاج وليست ظاهره ظاهرة في جعل الولاية كي يقال بأن القدر المتيقام هو الولي الشرعي التصور الثاني أن المراد بالولي ما هو الاعان واستدل على ذلك يعني بعد الفراغ ومو في مقام بيان الولايه وفي مقام بيان مشروعيه الازار بعد الفراغ عن ثبوت الولايه فليس هو في مقام بيان الولايه وفارغه عنها هذا الدليل في هذه الحالة قد لا يكون مليئ الشرعي معه في الحالة بل وقل أمه وأخوه هو هذا اللي بي. الوجه الأول الوجه الأول التمسك بعموم معتبرة معاوية ابن عمم عن أبي عبد الله عليه السلام, السلام. عليه السلام حديث ثلاثة <تصفيق> باب سبعة عشر من ابواب أقسام الحاج انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم فإن مقتضى عموم الروايات هو ثبوت مشروعية الاحجاج بكل من كان معه صبي سواء كان وليا شرعا او لم يكن فإن قال بأن الروايه في مقام بيان المشروعيه وليست في مقام البيان من تمام الجهات فلعل المغور إليه في الروايه فرض استئذان الولي في الحج بصبيه قلت مقتبى الإطلاق المقامي الناشئ عن ترك الاستفصال حيث لم يستفصل الإمام من قبل السائل هل أنه استأذن الولي أم لم يستأذن الولي مقطع الإطلاق المقامي عدم مشروعية الاحجاج بالصبي على استئذاني؟ وليه الموجه الثاني 92 من الحديث المقارن نعم ناقل المقاني ترى يشكلا ملاحظه منه وهو لا تكون الى هذا المكان ثم يامرهم بالانحاف بعد الميقات شو إذا،, اذا كان معك صبي كان معك في هذا في هذه القافله فيستحب لك ان تحج به سواء هو هذا الصديق استأذن وليه في أو او لم يستأذن انت يستحب لك ان يحجاجه هذا امر عام لا ننطلق ما هو. ما, هو. ما هو الدليل على هذا لم يستقصر لم يقل هل استاذنتم من أوليائهم ان تأتوا بهم الى هذا او لم تستأذنوا لم يستغصن من ذلك عندما يقطع هذه المساكل الى هذا المكان بلا السيدان لا ينفذ شيء ايه امر الشرح انه متعارب متجذر امر متجدع على ايه بحال افترض وما استأذن هذه حلقة مطلقة لكن عملها في واقع هذه قضية حقيقية يعني من كان معه صبياً تليح الجبين. لا قضية خارجية. رواية قضية خ... شيء خن. رواية قضية خارجية. لا الرواية قضية خارجية او قضية حقيقية. فقط تصفت عن الاستدلال نهائي. لأن خاصية الاستدلال كلامنا أن الروايات وردت على سياق القضايا. حقيقية. أعادت ياق القضايا العبرية أنه في واقع على يرتمى الاكتمال هذه قوية في واقع هدجبوه في باب القضاء. هو شيء خنه الاشتباه. هذا الاشتباك على أساسة الطلائع. هذه قوية في واقع يذكر في باب القضاء. يعني إذا ورد قضاء مخالف للقواعد العامة قال هذا القضاء وارد في جنو واقع معينة لا يتعدى منه ولم يرد. أما إذا هذا الجيل في الاستدلالات في الاستدلال الرواية جعلت إحنا القضية على أنها أصل قضية أصل. أصل. خارجية أصل. لونا. أصله هذا الاستدلال قضية في الواقع. لأن لازم ذلك أن يكون رواية من داخل قضية خارجية لوجه هذا الاحتمال. فتسقط عن الاستدلال. يصير حكم ولايتي شيء أنا. يصير حكم ولايتي ما يصير حكم قانوني. حنصنا على هذا. هذه الروايات في مقام بيان حكم قانوني، مو في مقام بيان حكم ولايتي، كي يحتمل اختصاصه بواقعته. هذا احتمال الاختصاص بالواقعة في الأحكام الولائية. يقال هذه قوية في الواقع، لأنه حكم ولايتي يحتمل اختصاصه بواقعته. أما إذا روان بيان حكم قانوني، فإن هي واردة على نحو القضية حقيقية. انظروا من كان معكم من أفضل انا هذا مجرد لسان استخدمه لنا وإلا مقصوده عرفة من كان معه صبيليون فليحج به هذا المتتاهن <تصفيق> الوجه الثاني هو أنه فمسك بعضهم لإثبات بل تنسخ بعضهم لإثبات أن المراد بالولي مطلق الولي ب معتبرة الحسن بن علي ابن بنت الياس حديث واحد باب عشرين من أبواب وجوب الحج عن عبد الله بن سنام عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويته وهو حاج يعني الرسول كان حاج برويته مو رويته حاج الرسول هو كان حاج مر برويته وهو حاج يعني رسول فقامت امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أي حج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره بتقريب أن الأم لا ولاية لها شرعا على الصبي ومع ذلك فقد دلت الروايات على رجحان إحجاج هذه ولكن الظاهر أن الروايه واردة في مقام النيابة لا في مقام إحجاج لأن عبارة السؤال أيحج عن مثل هذا فقال نعم ولك أجره وحينئذ فالاستدلال بها على مشروعيه الاحجاج من غير الولي غير ظاهرين الوجه الثالث التمسك بمعتبره عبد الرحمن بن الحجاج حديث واحد عن باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به قال مر امه تلقى حميده فتسالها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسالتها فقالت اذا كان يوم الترويه فاحرموا عنه وجردوه قد قال بان مورد الروايه هو احجاج الام به والأم لا ولايه لها شرعا على الطفل إلا أن يقال بأن مقتضى العادة أن يكون حمل الأم للرضيع عن اذن من الاب او ممن لا ابى له مثلا وحين اذن ف مع احتمال ان في دواية هو الام الأم التي حجت بابنها عن إذن وليه فلا يستفاد الإطلاق من الرواية لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب المسألة التي بعد هذه المساله هل أنه هدي الصدي وكفارته منه او من مال الولي فالكلام في مقامين الاول في الهادي والثاني في الكفاره ان المقام الاول وهو البحث عن الهادي فالبحث في جهتين الأولى أن نتكلم عن ما هو مقتضى القاعدات والثاني أن نتكلم عن مدلول النصوص الخاصه فهو الكلام عن مقتضى القاعده فلا بد من التفصيل بين الصبي القادر على الحج المستقل كابن عشر سنين مثلا او الصبي الذي لا يستقل بالحج كلا او بعضا فبالنسبة إلى الصبي المستقل بالحاج الذي يحج بنفسه حج النجبيان قد يقال مقتبل القاعداء ثبوت الهادي في ماله لأنه هو المخافض بالهدي وبما أن المأمور به وهو الهدي يتوقف على مقدمة وجودية وهي بذل المال فمن هو مامور به المقدمه فهو المامور بالمقدمات اي بذل المال اخطا ذلك ان يكون الهدي من ماله لا لا لا, لا على مالي يعني لا يفتح فقط كثير ما تعرف ممكن يكون معه ولي كم بقاط ماليه يأخذ من الماليه عن الناس في هذه الحاله <تصفيق> فالولي يعطيه خذ <خد> من أموالك <تصفيق> لأنك معمور <تصفيق> وحين إذن سيقال بان الولي اذا شخص ان للصبيين مصلحه في هذا الحج او حتى في هذا السفر لا خصوص المصلحة المالية بل كما لو توقف حفظه عن المفاسد على سفره إلى الحج أو توقف تعليمه الآداب. الدينية على سفره إلى الحاج والمفروض أن الحاج مستلزم للتصرف في ماله يعني مال الصبي فحينئذ للولي أن يأذن للصبي بأخذ به من ماله إذ لا يعد صرف الثمن حينئذ في غير مصلحة الصبي إذ ليس المراد كما ذكروه في بحث المكاسب إذ ليس المراد بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ليس المراد بالحسن هو أن يكون له غبطة في المال دل المراد بالحسن هو عدم المفسدات بمعنى أن لا يكون صرف المال فيما هو مفسدة على الصبي. فإن منع الولي من ذلك يعني امتنع الولي من أن يسلم المال فإن امتنع الولي من تسليم المال فصبي حينئذ يندرج تحت الآيات وهي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ثلاثه ايام حيث انه لا يجد الهادي نعم ما يثبت في حق الولي انما يعد الان الصليب هو مخاطب بالباذل فتكون الوظيفه حينئذ حصوم المفروض انه مصلحه لولا المفروض ان الولي شخص بان سفر الصبي فيه مصلحه له فلو اذن له بشراء الهدي من ماله لا يكون هذا تصرفا بغير الاحسن تصرف بالاحسن ليس هناك إشكال في ذلك هو لا يعطي الصبي المال هو يشتري يعني يوكل شخصا يشتري من مال الصبي ثمنًا لهديه ليس الكلام في اقباض الصبي المال بمعنى هدي الصبي من ماله او من مال غيره ولو بالوكاله ولو باي شيء اخر مثلا هدي واجب في المال معنى ما يجوز مثلا الحكم يوليها ليس ليس دكتور قال ولي انا لا <تصفيق> لا اريد ان استعمل ما يمكنني دفع المال انا نذرا ليس المال بيدي على اي حال إذا اذا امتنع الولي بحيث لا يمكن للصبي ان يشتري الهدي من ماله فيصدق عليه هو اجنو من لم يجد نعم لو فرضنا أن الولي تسبب في حج الصبي بأن عمره بالحج لمصلحة أو لغير مصلحات ثم لما أراد شراء الهادي يعني الصبي اشتراه جنو بماله، فهنا الولي يكون ضامنان لأنه. تسدد في حج الصريق والحج مستلزم لإتلاف ماله في هديه فيكون أمر الولي بالصبيب الحاج لماله فيندرج تحت قاعدة الإتلاف من أتلف ماله غيره فهو له ضامن هذا بالنسبة للصبي مستقل. معلنا على كل الأحوال مثلا لو قلنا أسر سواريد سافر لأقل فصل من من المسائل مثلا أو أو أو سبب له ال ال الأمر. الحاج أو غيره وحينئذن قلنا بأنه له أن يأذن ولكن محلوه هناك محلوه من ولكن هناك قلنا للولي أن يأذن في أخذ الماء أن الحج في مصلحة فللولي شنو أن يأذن في أخذ الماء صح لولا فحينئذن أذن الولي بعد أي ضمان له. أما لو فرضنا أن الولي <تصفيق> أمر النبي بأن يحج، أمر <تشار> أبوه لو... بأن يحج، أمره بأن يحج بحيث لا يمكنه أن يتخلف عن أمره. لكن لمصلحة من؟ للنبي؟ لمصلحة أو المهم أنه هو الذي المت... تسبب في حجه. قبل <تصفيق> <تصفيق> سافر. الطمأن بينما في المصلحة لماذا ما قلت الطمأن؟ ما قلت أنا <تصفيق> <تصفيق> في الطمأن، أقوله لو أنّ النوى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا تستعجلوا لو أن الولي هو الذي تكبر في حج الصديق يعني هو الذي قاده إلى الحج رغما على أنفه وعند مصلحة غير المصلحة الضمان هنا ما يرتبط للمصلحة لو أنه ساقه إلى الحج رغما على أنفه في مقام الهادي قال أنا ما أدفع قام الصديق هنا دفع المال. هنا الولي شنو يظلم هذا المال من ماله ما لأن في لما لأنه أطلف عليه ماله بعمره بالحج مع عدن غيثة لأنهم فعلون الغيين هذا من شروع الصبيب للمنطقة يريد أن يحد حجا مستحبا من دون الجاهل من الولي هنا للولي أن يأذن له في التصرف في ماله طب مولانا له مصلحة على جميع الغداد للولي التصرف بمال الصبي بمال الصبيمة. ماي خالي فذاك إذا. لما كلهم صحنا عم نقول في ال... في في. ال... شيخنا لا أقول هذا إذا تصرف هو الص... الولي قام أحد مال الصبيدة فعتمان الهاد. هذا خب ما في إشكال تصرفه تصرفه شرعي لكن لو انتهى عن ذلك قال أنا لا أدفع له أمواله ولا أدفع ثمن الهاد يبقى شنو؟ هذا شيء آخر. هذا لا بنا شيء اخره يا اخوان ليش رحت للشئ الاول احنا نتكلم لا هو مذكور عليه عليك شوف هنا علات مذكور هذا النبي نحن احنا نتكلم في هذا الفارق في فرض امتناع الولي عن الداب تطرط طبيعا يأخذ شيئا من المال فيدفع هنا يضمن الولي هذا المال وان لغير المميز يعني لغير المستقل ولو كان مميز لمن لا يستطيع أن يستقل بالحج كلان أو بعضان ففي مثل هذا المورد قد يقال بأننا دل على مشروعية الاحجاج به من باب؟ ان الاحجاج بالصبي احسان له والاحسان راجح فهو دال على ان جميع شؤون الحج على الولي بانه هو المامور بالاحجاج منها الهادي وبما أن الهديات يتوقف على بذل المال فيتعين بذل المال من مال الصبي تعطي من مال الولي ويلاحظ عليه أن أمر الولي بذبح الهدي عن الصبيل وإن توقف على وجود المال إلا أنه لا معين لأن يكون المال من مال الولي لو كان هناك مال مباح بوقف أو باباحه فصح له ان يصرفه في شراء الهدي للصبي إذن فحين إذن تعود نفس النقطة السابقة وهو أن يقال إن كان في أخذ ثمن الهدي من مال الصبي مصلحة له فحين إذن يصح للوليد أن يأخذ المال من مال الصبي وإن لم يكن الصبي مأمورا بالحج بل المأمور هو القيد بالإحجاج وإن لم يكن التصرف في المال ذا مصلحتين للصبي فلا يحق للولي التصرف فيه اذا فمجرد اذا فمجرد ان الولي هو المأمور بالاحجاج هذا لا يستلهم ان يكون الهادي من شنو من ماله بل يمكنه البذل من مال الصبي إن كان في ذلك مصلحة لا هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي بيان مقتضى القاعدات أما الكلام في الجهة الثانية وهي مدلول النصوص الخاصة وقد استدل على أن ثمن الهادي من مال الصبي بوجوه الأول معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام حديث ثلاثة باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحج قال يطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ظاهر قوله منهم ومن لا يجد الهدي منهم أن الهدي يثبت في أموال صديق فإن لم يجد في ماله فعلى وليه الصوم ومن لا يجد الهدي منه فليصم عنه وليه أكثر السيد الفقيه النبيه صاحب المستنصر قدس سروه قال بأن منهم لا يرجع للصبيان بل يرجع للولي من ومن لا يجد الهدي منهم يعني من الأولياء هل يصم عنه ولية بقرينات أن المتعارف خارجان هو كون مال صديق من مال وليه وليس له مار فلأجل أن المتعارف كون ماله من مال وليه إذن فقوله من لا يجد الهدي منهم يعني من لا يجد الهدي من مال وليه في الحاضي أن ماله من مال وليه وحينئذ فلا دلاله في الرواية على ثبوت الهادي في مال الصبيل <تصفيق> وما أفاده خلاف الضاير جدا والحمد لله رب العالمين.